بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه او انقُص منه قليلا نَسْفَهُ او انقُص منه قليلا او علي او علي ورتل للقران ترتيلا ورتل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا إن لك في النهار سبع طويلة إن لك في النهار سبع طويلة واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيله واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيله رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَ وَهُجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذُوْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَذُوْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكلا وجحيم إن لدينا أنكلا وجحيم وطعما ذا قصة وعذابا أليم وطعما ذا قصة وعذابا أليم يَوْمَ توجف الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيلة. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون, فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إِن كفرتم يوما يجعل الولدان شيفا فَفَطَمْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّدَأَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا كَانَ وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيله، فمن شاء تخذ إلى ربه سبيله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقو أدنى والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهاء. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا. 119. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 110. علم أن سيكون منكم مرضى Berthagun min fakir Allah, wa akhun yqatilun fi sabillillah. Fakruhumat yasser min. Fakruhumat yasser min. Wa aqimu salat, wa atu zakat, وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ايلا واعظم اجرا واستغفر الله استغفر الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم